وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابيه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكره وتعيها أذن واعية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 فأرش ربك فوقهم يومئذ تمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خَافِيَةٌ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هَاؤُ أمقرأوا كتابية إِنِّي ظننت أني ملاق حسابية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 ولم ادر ما حسابيه يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه, خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم ما في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلقوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا فليس له اليوم حميم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 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين